هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل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 نَهَارٌ وَيُولِجُ النهار في اللَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَآمِنُوا مِمَّا جَاءَكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا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 مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم رؤوه الرحيم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 من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلم وعد الله جسنا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ألا أجهم كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعونهم بين أيديهم وبأيمالهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ننظرونا نقتبس من نوركم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 أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يقوم كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعرفون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم حجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم ما داء عند ربهم لهم أجورهم وروهم والذين كفروا وكذبوا بأياتنا إنك أصحاب الجحيم إعلم ما الحياة لا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نفاتوا ثم يهيج فتراه مصفرا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 ومن يتول فَإِنَّ الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط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 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الجن إِلَّا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَعَايَتِهَا فاتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يُكِئُكُمْ كِسْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لكم نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ